بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إ ن ا أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أ ل ا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أ و ل ي ا ء ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا الى الله ز ل ف ا إ ن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إ ن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أ ر ا د الله أ ن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل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 يخلقكم في بطون أ م ه ا ت ك م خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إ ل ه إ ل ا هو ف أ ن ا تصرفون إن ولا يرضى ل ع ب ا د ه النابلسي ك ف ر و إ ت ش ك ر و ر للعلوم تزغوازرة إ ب ذ ا ت ا ل ص د و و ر إ ذ ا م س ا ل إ ن س ا م ي ر وجعل د ع نعمة يدعو ا منيبا إذا ربه إليه خوله منه ثم ما من نسي كان إليه قبل و لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إ ن ك من أ ص ح ا ب أ موسوعه من ه قانت آلاء الليل ا ج د ا يحذر ا ل آ خ ر ويرجو رحمة ة ر ب ق ل هل ي س ت و ي ا ل ذ ي ن ي ع ل م و ن و ا ل ذ ي ن ل ا ي ع ل م و ن إن إ ن م ا يتذكر أ و س و ع ب ا د ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اتقوا ر ب ك م ل ل ذ ي ن أ ح س ن و ا في هذه ا ل د ن ي ا ح س ن ة وأرض ا ل ل ه و اسماء ع ة إ ن ي و ف ا ل ص ا ب ر و ن أجرهم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 فاعبدوا ما دونه شئتم من دونه قل إ ن الخاسرين الذين خسروا انفسهم و أ ه ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و أ ن ا ب و ا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه أولئك موسوعه النابلسي أ ل أ للعلوم ي ه ك ة الاسلاميه ع ذ ب أفأنت ت ن ف ا ا ل ن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 فسلكه جنابيع في ا ل أ ر ض ثم يخرج به زرعا مختلفا أ ل و ا ن ه ثم يهيج فتراه م ص ف ر ا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى ل أ و ل ي الالباب ف م ن شرح الله صدره ل ل إ س ل ا م فهو على نور من ربه فويل ل ل ق ا س ي ة قلوبهم من ذكر الله أ و ل ئ ك في ضلال مبين الله نزل أ ح س ن الحديث كتابا متشابها مثانيه ق ش ع ر منه جلود الذين يخشون ربهم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 وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم ف أ ت ا ه م العذاب من حيث لا ي ش ع و ن ف أ ذ ا ق ه م الله الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون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 أ ل ي س في جهنم م ث و ى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أ و ل ئ ك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ي ك ف ر الله عنهم أ س و أ الذي عملوا ويجزيهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن الذي كانوا يعملون أ ل ي س الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد ي الله فما له من مضل أ ل ي س الله بعزيز في انتقام ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليقولن الله قل أ ف ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر هل هن كاشفات ضره إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر هل هن كاشفات ضره أ و أرادني, ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إ ن ي عاملون فسوف تعلمون فسوف تعلمون من ي أ ت ي ه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إ ن ا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل ف إ ن م ا يضل عليها وما أ ن ت عليهم بوكيل الله يتوفى ا ل أ ن ف س حين موتها والتي لم تمت في م ن ا ب ه ا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل ا ل أ خ ر ى إ ل ى أ ج ل مسمى إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون أ م اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم إ ل ي ه ترجعون واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه و إ ذ ا ذكر الذين من دونه إ ذ ا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات و ا ل أ ر ض عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أ ن للذين ظلموا ما في ا ل أ ر ض جميعا ومثله معه ل ف ت د و ا به من سوء العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون ف إ ذ ا مس ا ل إ ن س ا ن ضر دعانا ثم إ ذ ا خولناه ن ع م ة منا قال إ ن م ا أ و ت ي ت ه على علم بل هي ف ت ن ة ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يكسبون ف أ ص ا ب ه م سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أ و ل م يعلموا أ ن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم وانيبوا إ ل ى ربكم واسلموا له من قبل أ ن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل إ ل ي ك م من ربكم من قبل أ ن ياتيكم العذاب من قبل أ ن ي أ ت ي ك م العذاب بغته و أ ن ت م لا تشعرون أ ن تقول نفس يا ح س ر ة على ما فردت في جنب الله أ ن تقول نفسي يا ح س ر ة على ما فرطت في جنب الله و إ ن كنت لمن الساخرين أ و تقول لو أ ن الله هداني لكنت من المتقين أ و تقول حين ترى العذاب لو أ ن لي ك ر ة ف أ ك و ن من المحسنين بلى قد جاءتك آ ي ا ت ي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوا للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا ه م ي ح ز ن و ن ا ل ل ه خ ا ل ق كل شيء ا ل ل ه س ي للعلوم ك شيء وهو ى كل شيء ك ي ل له ق ا ل ي د ا ل س م ا و والأرض ا ت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 بل الله ف ع ب د وكن من الشاكرين وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره و ا ل أ ر ض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في ا ل ص و ر ف ص ع ق من في ا ل س م ا و ومن ا ت ف ي ا ل أ ر ض إ ل ا م ن ش ا ء ا ل ل ه فيه ثم نفق ف أخرى إ ذ ا م ي ن ظ ه و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربها ووضع الكتاب, ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم, وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أ ع ل م بما يفعلون وسيق الذين كفروا إ ل ى جهنم زمرا حتى إ ذ ا جاءوها فتحت, فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها أ ل م ي أ ت ك م رسل منكم يتلون عليكم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 وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ف د خ ل و ه ا خالدين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 فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين